صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سلم، سلم، تسليما سلم. كثيرا سلم. اما, بعد،, أما بعد. بعد, بعد فهذا هو اليوم الاول ليكيواني سيكو يا مجلس يا كوانزا يا دوريتو هي يا شيخ العلامه محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى الدوره الاولى اين يفanyika katika nchi yetu hii ya Kenya mji wa Mombasa mta watu watugawe kisauni mwaka 1443 فنسل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وأن يوفقنا وان يسددنا الى اتمام هذه الدورة المباركه ان شاء الله نا كما ملivotangaziwa معاشره طلبه العلم katika matangazo ya kwamba katika kikao chetu hichi cha kwanza تتكوني وينenye kukumbushana na kusomeshana kitabu cha alsheikh al'allama salih ibn abdullah ibn hamad كما تلقي وسكيا jana katika muhadhara wa Sheikh Abu Isa hafidhahu Allah ta'ala umhimu wa muslim kujipamba na adab na akhlaq zaki islam wa ikhwani fillah khususan wa li na kipote cha ahli sunnati wal jamaa mlango wa akhlaq ni mlango muhimu sana ikhwanefillah na ni mlango adhima jidan Naam. Na ni moja katika misingi ya da'wa salafia ni moja katika misingi ya da'wa salafia ikiwa ufahamu wako ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu ya kwamba usalafi ni rudud peke yake huo ni ufahamu finyo na ni ufahamu mbovu kuna watu udhania ya kwamba usalafi ni rudud peke yake lakini ukizungumzia adabu za chakula si usalafi adabu za kupea na salamu si usalafi kuishi na mke wako vizuri si usalafi kuishi na watoto wako vizuri si usalafi kutafuta biashara za halal na kuepukana na biashara za haram si Hu ni ufahamu finyo ikhwanifillahi kwa hiyo lazima tutoe katika akili zetu usalafi kwa lugha fupi na nyepesi ni uislamu kamili aliokuja nao mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wa انتهينا وتك كجيو ni ule uislamu kamili aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam sasa ikiwa mtume ankuja na rudud peke yake jawabu utakuwa unalo mwenyewe lakini usalafi na da'wa salafia ambayo kwamba walimu wetu walingania wallillahil hamdu wal minna ni uislamu kamili aliokuja nao mtume Muhammad alayhi salatu wasallam sawa سواساوني في كتيكم معاملات سواساوني في كتيكم نني اخلاق اخوان في الله فايو ملango ادب ني ملango مهمو سنه اخوان في الله وانتم تعلمون حفظكم الله نيتم وجوا باذن الله الى حديث يمت الله عليه واله وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق طومى صلى الله عليه وسلم اسما يتمميزه <تصفيق> الله تبارك وتعالى كوجا ككملشا طبيه جما اخوان في الله نا كما الوصف مولاه جلا وعلا في كتابه الكريم ماذا قال لنبيه في شان الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم من إخوان في الله هكذا كان نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما انا وبسمه انس مفني صلى الله عليه واله وسلم في البخاري مسلم اسما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم أحسن الناس خلقا مطومه صلى الله عليه واله وسلم alikuwa ni mwenye tabia nzuri na akhlaq nzuri kuliko watu wote ikhwani fillah kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa ikhwani fillah muislamu na bidhat wa bilakhas mwanafunzi wanafunzi anayesoma ajipambe na adab na akhlaq za uislamu ikhwani fillah kwa hiyo moja kwa moja tawaingia كتاب رساله يتوي باذن الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وهو من الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي حفظه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لاحسن الأخلاق أن من أعظم الاداب 10 انز شيخ رحمه الله تعالى رساله ياكي هي مع البسمله البسمله ني بيشو وبسم الله الرحمن الرحيم ام انز رساله ياكي هي مع البسمله في الله كاجili ya sababu tatu ambazo kwamba wamepita juu ya hizo sababu maulama مطقا زعما زيتو في الله لماذا ابتدى المصنف رحمه الله تعالى هذه الرساله بالبسمله لثلاثه أمور ا meanza رساله yake بسم الله الرحمن الرحيم kwa ajili ya mambo matatu أن كتاب الله عز وجل anna kitab kitabu cha تبارك وتعالى wa taala ambacho kwamba ni Qur'an kimeanzwa na ما تقرأ الحمد kabla رب العالمين alhamdulillah الذي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل adam hajeanza kusoma alhamdulillah yuanza na nini bismillahir بسم الله الرحمن الرحيم kwa ajili ya kuiga سبحانه وتعالى ما علماء وكوا نيwenye kuanza vitabu vyao wanavoviandika kwa بسم الله الرحمن الرحيم الأمر الثاني اقتداءا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم من اجلى كموiga محمد عليه الصلاة والسلام كما كان يعمل في رسائله التي يرسلها ila almuluk waluzama kama alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya katika zile barua zake anazoziandika kuwalingania na kuwapelekea wale wafalme wakikafiri ikhwanifillahi kwa hiyo alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akianza zile barua zake za da'wa kwa نا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله كما في فتح الباري اسما تتبعت رسائل النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدتها نحو عشرين رساله كلها مبدوئه بالبسمله نيمبيكوเปكوا نا كupeleleza barua za mtume صلى الله عليه وسلم ni kazikuta ni barua takriban 20 zote hizo barua alizokuwa akiandikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akianza na nini ikhwani fillah bismillahir rahmanir rahim bali si sunna ya mtume peke yake sunnatul anbiya qabla nabiyyina alayhi as alipomwandikia yule mfalme wa yaman alianza na nini inahu min suleiman wa inahu bismillahir rahmani arrahim kadhalika jambo la tatu ikhwani fillah ni alisti'ana billahi subhanahu wa ta'ala unapo anza kusema bismillah katika kitabu chako katika mambo yako yote ikhwani fillah ni sababu ya wewe kutaka msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala fahinama taqulu bismillahir rahmanir rahim ay tatlub al-i'ana min Allah Subhanahu wa ta'ala ni wewe wataka usaidizi kutoka kwa Mola wako jalla wa'ala. kwa sababu mwanadamu ni kiumbe dhaifu hakuna kitu chochote aweza akifanya akakitekeleza ikiwa hatapata usaidizi والله سبحانه وتعالى ما ndio maana tunaona katika الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ibada umuman kisha akataja ibada ya isti'ana ibada ya isti'ana wazihi na maarufu inaingia ndani ya ibada iyyaka na'budu wa kwa wewe peke yako ndio tunayekuabudu na wewe vile vile peke yako ndiye tunayekutaka msaada qala alulama kana yakfi an yaqula rabbana jalla wa ala iyyaka na'bud basina qusama iyyaka nasta'in lakin lamma kana alinsanu dha'ifan wa huwa muhtaj الاعانه بعد العباده نعم اخواني في الله الله سبحانه وتعالى يوا تقوى مساعده نا يشكوري وافيله فيا مambo mengi اخواني في الله ثم قال حفظه الله تعالى اعلم هداني الله وإياك قال العلماء هذه الكلمه hili neno i'lam juwa, na utambue na ufahamu hiya kalimatun yu'ta biha lilintibahi lima sayulqa ilayka unapoambiwa i'lam maana ya hili neno ni kwamba yale yanayokuja yana umuhimu ikhwani fillah ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kuelezewa jambo muhimu na Mola wake jambo la tauhid اكان بي و نني فعلم انه لا اله الا الله فايو جامل لو لوت له مهمو لناليتوا بعدا يا نينو او كلمه اعلم نعم اخواني في الله ولهذا قال بعض علماينا رحمهم الله تعالى سوساوا كممبيه هذه مروحه يعني اتمي نeno اعلم كموليزea ndugu yako jambo ambalo kwamba اعلم بمعنى jambo linalofuatia baada ya hili neno lina umuhimu ikhwani fillah fahadhihi alkalima اعلم yutaa biha lajli alintibah lima sayulqa ila dhalika alsamia n'am thumma qala hafidhahu allah ta'ala اعلم هداني الله واياك اسمع جوا نفهم الله سبحانه وتعالى أن يوجهني وانا اكوجهك كذلك نا هو ند هو في الله واسمع ما الأصل الاصل أن ان يدعو الانسان لنفسه ثم لغيره usawa na muslim anapotaka kumuombea ndugu الله اكوongoze الله اكوrehimu الله kujalie kadha kwanza aanze na nafsi yake kisha amombe yule ndugu yake wala asimuombe i'lam hadaka Allah la i'lam hadani Allah wa iyyaka na'am la yajuz bilavila ya pili lakin baadhiya ma'ulama wamesema kuwa ni makruh lakin al-awla aw anna ar-rajih huwa al لكن الأفضل والاولى أن تبدا بنفسك ثم لغيرك وازن نفسك yako kisha omombe ndugu yako vile vile في الله نعم والهدايه وعونغو أما هداية على قسمين اثنين هداية ايميقوانيكا مرتين نا كنوا مهمو اخواني في الله خصوصا قواله ونافذي ونزانقفهم تعريف بل يقول بعض العلماء يجب على الطالب أن يحفظ مثل هذه التعاريف ومثل هذه التقاسيم مهم مهممكبرا اخواني في الله طالب العلم كهفاده ذي تعاريف نا فيله في غواني في لازم افيه افيهله نا افحاضي فيله اخواني في الله na umuhimu wake mtaona wenyewe kuhusiana na baadhi za aya. Umuhimu wa kuhifadhi hizi takasim mtaona. Kwa mfano, amekuja mtu akwambia Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta. Wewe huwezi ewe Muhammad kumuongoza yule yoyote unayempenda. Allah hapa amepinga nini? Hidayah. Muhammad, unaweza kufanyaje? Kuongoza. ماذا قال? Wa innaka latahdi ila مستقيم mustaqim. Sasa hii Qur'an inenum vipi? Ninyi hamuoni kwamba kuna mgongano? Alaysa kadhalik حينما yakunu indaka مثل هذه التقاسيم يسهل عليك الامر وكشاله وانا نفهم vigawanyo kama hivi maasha talaba alim inakuwa ule utata ushaondoka واضح فايو vigawanyo cha kwanza cha alhidayah من يخبرني سعيد acha changamshoat kama walid sasa احسنت هدايه التوفيق والالهام نهدايه يا وewe kuwafikiwa na vile vile kupewa ilham hidayatu tawfik wal ilham nahini khassa billahi subhanahu wa ta'ala Allah ndiye anayeweza kuwafikisha wewe kuwa muislam Allah ndiye anayeweza kuwafikia الله ان دي انا ايweza kukuafikia au kukuafikisha wewe kuwa kuwa ni mwenye kuacha maasi na hi ndio yaje ile aya innaka la tahdi ayi hidayat al-ilhām wa at-tawfīq man <تصفيق> نهي نيويله ايه وانك لتهدي الى صراط مستقيم واذا اكو نصاح وكملين دبيكم مسلم اكونوك باذن الله تبارك وتعالى واضح نهي نيا متومه والله تبارك وتعالى عليهم الصلاه والسلام كذلك فيله فيله واناينجيا chini yake kinana ni habidhukum Allah نا و लिंगاني بارك الله فيكم قال اعلم هداني الله واياك لأحسن الأخلاق نعم تمشايهleza ومهم وتابي نظري في الله فايو الشيخ العصيم حفظه الله يوامو امبا تبارك وتعالى اموافقيه ييه نا امونغوزه ييه نا كلا انا يسوما نا كسكيلزا Allah سبحانه wa ta'ala amuongoze katika tabia njema qala anna min a'zami al-adab 10 ya kwamba miongoni mwa adabu kubwa kabisa ni adabu 10 ikhwani fillah al-sheikh hafizahullah ta'ala ame taja adabu 10 na adabu ziko lakini kwa nini akhusishe adabu kumi kama hizi ye mwenyewe hafidhahullah asema katika sharhi yake zimetajwa sifa kumi peke yake au tabia kumi, na akhlaq kumi, pasina nyinginezo ikhwani fillah kwa ajili ya mambo mawili jambo la kwanza kwa sababu sheria ya kiislam, imetilia manani na kukokoteza hizi adabu kumi ikhwani fillah ndipo zikaja dalili nyingi katika Qur'an na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kusisitiza adabu hizi 10 alizozitaja Sheikh Al-Uthaimin hafidhahullah ta'ala kwa hiyo ndiyo sababu ya kwanza ikhwani fillah sababu ya pili ni madha kathratu isti'malha Min tibali, al albashar ni wingi kwa kutumika hizi tabia kumi kama mtakavyoona katika maisha ya wanadamu bali si maisha tu usiku na mchana wale wanadamu ni wenye kutakallab na hizi tabia kumi haipiti siku yake mchana wake wala usiku wake isipokuwa yeye ni mwenye kuhitajia hizi adabu kumi. ikhwani fillah ثم قال حفظه الله تعالى قال الاول اداب يا كنز قال اذا لقيت مسلما ان ذهبك وتكتمنا المسلم منزك فسلم عليه قائلا مسلميه بقوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان سلم عليك نا لو دقيقك ata kusalimia faqul basi na wewe useme wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni adabu yenye kutumika mara kwa mara au si adabu bila shaki ni adabu yenye kutumika mara kwa mara hafidhakumullahu ta'ala qala alawwal ay min hadhihi aladab alashara moja ia waislamu kupeana salamu baadhi yao kwa wengine tuanze na masala ya kwanza ambayo kwamba ni baadhi fawaidi as -salamu. baadhi ya fawaid zinazofungamana na kupeana salamu ikhwani fillah faida ya kwanza ni kwamba kule kupeana salamu na wewe kutoa salamu hiyo ni haki ya ndugu yako muislamu تولوا واسلام وانا حقي جو يا واسلام دقيقي زاو من مواذو حقي ان ازكوداي دقيقي اخو مسلم ني ووي كمطوليا ييه سلام فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حق المسلم على المسلم ستن قال اذا لقيته فسلم عليه Tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema haki ya muislam juu ya muislamu mwanzake ni sita kisha akataja moja wa hizo haki ni pindi utakapokutana naye ni wewe umsalimie ikhwani fillah naam na faida ya pili ni kwamba kupeana salamu Sababun lilmahabba ni sababu يا سيسي حفظكم الله كما لوفسما نبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي هريره عند الامام مسلم قال ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم نسي وфундише جامبو انداپو متالفانيا ليله جامبو بس متپندانا جامبو غاني قال افشوا السلام بينكم بيانني سلامو بين يانو اخواني في الله كذلك مiongoni mwafawaid na fadha'il za kupeana salamu ni kwamba anna ilqa'a as-salam afdalu aw min afdhalil a'mal ni miongoni mwa matendo mema ikhwani fil-lah kama قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال اطعام الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف اه اسمع افضل الاعمال اه مiongoni matendo mema ikhwani fillah جدا ingawa wengi hawajui ukamwita ndugu yako Muislam ukamwalika chakula ukamlisha pasina kuangalia chakula gani anta madam, annaka tanwi sadaqa fahiya it'amut'am kadhalika miongoni mwa matendo mema asema wa taqarus na wewe utoye salamu ala man lam la man wa man lam ta'rif kwa yoyote unayemjua na usiyemjua, اخواني في الله ما ونقطو والسلام في الله حينما تقول بالونبوسما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معنى ذلك هذا الدعاء لاخيك المسلم أي انتم في حفظ الله وفي سلامته نموم الله سبحانه وتعالى اواكك تحت حفظي يكك وكتك امانك kwa hiyo niheri na ni dua wa muombea ndugu yako muislamu naam na kabla kutaja baadhi ya adab zinazofungamana na salam ikhwani fillah tuangalie masail yanayofungamana na hichi kipengele alichokitaja shaykh al-usaimi hafidhahu allah بينك وتكابك وتانا المسلم منذكو من غير المسلم يعني الكافر قيو هפה هزغومزيوي mtu mbae kwamba si muslim limadha kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith ya bi hurairah madha qal la tabda al ama wao wakiwapatia nyinyi salamu fakulu madha wa Naona kina bwana John na kina Tom. Salamu alaikum ustadi, mwambie nini? Wa alaykum. Hakaza arshadana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Hivi ndivyo alivyo tuongoza bwana mtume alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo asiye kuwa muislam kuopatiwa salamu na law ya salam bas tutafanyaje tutamwambia wa alaykum qala fasallim alayhi asema basi utakapomuona muislamu msalimie dhahir ya maneno ya sheikh ametumia fi'lu amr kitendo cha kuamrisha yani akiyashiria ya kwamba au dhahir ya maneno yake yaashiria kwamba kutoa salamu ni wajibu كوتو واسلام نني ني واجب يسمع لي ايه في سوره النساء لا طيب. لكن حصل الاجماع كما ينقله ابن عبد البر يقاما الابتداء بالسلام سنه ومستحب سنه ومستحب كوانز كتو واسلام ني na ni jambo lenye kupendekezwa wala siyo wajib Qala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wataka salamu kutoa iliyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hii. Ama kina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala e ta'ala hakuna. Ta'ala hakuna. Na wengine vile vile hukosea ikhwani fillah. Tunsema nini maana ya salam? Dua. dua wa muombea ndugu yako muislamu awe katika nini Kanini. katika hifdh ya allah na usalama wa allah kuna wengine wanakwambia asalamu alaykum usasikia asalamu hii ni mauti muombea yani mauti ya kuangukie wewe Assam bimaana al-maut asalamu Yaani yani al Kwayo utakuta watu wapizana pasina kujua ikhwani fillah kwao unapotoa salam Salamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هي دي زو مراتب تاتو ذاك بيانا سلام كما تعالى ايجثبثكم عليه الصلاة والسلام <Chapel crucial hơn> قال وان سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اي فقل وجوبا <men Rocket> <singers> تمام لما قال فسلم عليه أي فسلم استحبابا وهنا قال فقل يعني وجوبا نبي اوسمه انه هو كنب ني واجب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واضح فايو رد السلام ما حكمه حكم رد السلام واجب واذا حييتم بتحيه فحيوا fi'lu fi amr wal amru yaqtadhi al wujub sarif ni kitendo cha kuamrisha na kama tulivyosoma nyuma katika durus amri yoyote ya allah inapokuja ile hukumu yake inakuwa ni wajib. Ispokuwa labda ije dalil nyingine ivue ule wajibu uupeleke katika nini katika sunna kwa hiyo radu s-salam ikhwan fi allah wajib نا باذي مع علماء وته كال علامه الالباني رحمه الله اسما الى ايه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها أو ردوها ويرجش سلام نزوري زيد بمعنى اوكيبيوا السلام عليكم ويرجش نزوري بمعنى وعليكم السلام ورحمه الله اكيكوم السلام عليكم ورحمه الله و رجيشا معذوري يعني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اككوا مبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايش بتقول قال العلامه الالباني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ولكن الصحيح ان هذه الزيادة لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي يثبوت كمتم وetu صلى الله عليه واله وسلم وانتم تعلمون حفظكم الله ان ديننا مبني على ماذا على الدليل بالكتاب وايش والسنه وعلماءنا فوق رؤوسنا لكن هذا دين ان ثبت فعلى العين والراس وان لم يثبت فالعالم يحترم وخطأه يجتنب والله المستعان طيب بعض الآداب زينذفغامانا وسلام إخواني في الله كمالizia آداب يا إخواني في الله ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وآله وسلم أسام ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير من ngonni muadabu za kutoa salamu ni yule mtoto mdogo amsalimie amsalimie mkubwa wake na yule anayetembea amsalimie aliyeketi angalia mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam nizam tartib ajib jidan qala yusallimu asghir ala alkabir mdogo amsalimie mkubwa anayetembea amsalimie ala kثير watu wachache wasalimie watu wengi ikhwani fillah na katika riwaya ya al-Imam Muslim rahimahullah tuma alayhi salatu wasalam tuko tuma alayhi salatu wasalam asema warakib ala al-mashy yule anayendesha aliyoko katika kipando chake chochote kile kitakachokuwa hamsalimie hizi ndizo adab ikhwani fillah hafidhukumullah طيب واتوويل watembea yule yuja hivi na mwingine yuja hivi au watu wawili wako juu ya kipando chao yule yuja hivi na gari lake na huyu yuja hivi na gari lake asema alimam almazni rahimahullahu taala yule ambaye kwamba cheo chake kiko chini amsalimie yule ambaye kwamba amemzidi فضلا حفظكم الله نعم كذلك مiongoni maadab ikhwanin fillah yatendekezwa muslim pindi anapoingia nyumbani kwake na hakuna watu afanyaje atoe salamu vile vile kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum fa idha dakhaltum buyutan fasallimu اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك